اشتر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظ مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدن ك وري يا رسولي ويرس من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إن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 وَقَدْ خَلَقْتُكُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتينا الحكمة صبيا وحنانا من لدننا وزكا و كانت تقية وبرّا بوالديه ولم يكن جب. بار الناصية وسلاب عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقرف الكتاب مر يب إذن فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فانتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحًا فتبثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ برحمان منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني بالترم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 وَغُصِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رِطَبًا جَنِيَّا فَكُنْ لِي وَشَرِفْ وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخد هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 والسلام علي يوم أولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نا نحن لز الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقاً. إذ إل قال لأبيه يا أبدي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبدي قد جاءني من العلم ما لم يأدك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبد لا تعبد الشيطان إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَدِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَلَامٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجني مليا قال سلام عليك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 عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحابا ان قويعوب وان كلنا جعلنا نبييا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا وَالْقُرْرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَينَاهُ مِنْ جَانِبِ الْضُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا والكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نور.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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصنات ودبع الشهوات فسوف يلقون غيّا.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 ما تَعْدَنِ الَّتِي وَعَدَهُ رَحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَدِيَّ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نفنز وإِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَانِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قُمْ قس سماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِر لعبادته أَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيعاً وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَمِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُمْ شَيْئًا فَوَرَبُّكَ لَا نَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ سُوَيْلًا ما لا نحضرا لهم حول جهنم جثيا، ثم لنزعنا من كل شيعة أيوم أشد على الرحمان عتيا.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 قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ فِي آيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَنَدًا أَفْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَدًا كَلَّا سنكتم ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فرضا وانتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذن جُزَا فَلَن تُعَجَّلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُنْتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 لقد جئتم شيئا إذًا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذًا أن دعوا للرحمن ولدًا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 فَإِنَّمَا يَنَسَّوْنَهُ بِلِسَانِكَ لَكِن تُبَشِّرُ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِقَوْمٍ لُّذًّا وَكَمْ أَنَّا قَضَاهُمْ مِنْ